بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء اذا تزوج واليوم الموعود وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ أَنَّ النَّارَ ذات اذْهُمْ عَلَيْهَا قُودٌ اذْهُمْ عَلَيْهَا قُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ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 فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري 111. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير بَنَقُ شَرَّبَكَ لَشَذِير إِنَّ بَنَقُ شَرَّبَكَ لَشَذِير إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ لله السمجد لله السمجد فعال لما يريد فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود ان انتك حديث جلود فرعون فرعون وثمود, فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من, والله من ورائهم محيط بل هو 122. في لوح محفو